أكله ما ما لي قالت لي بعد العصر اتلو في يد من اهلي و قال وادفع ماحر لا تدفع يا خلي والله ما ابغي محر لو كان المحر مليون

ولا ق اتكلم و ا ل ج ا ب خالي و ت ج ن ي يسبح المجنون زادت زادت حمومي ومن ستين تعلم و ا ل ح ل و يمشي إ د ا ر ي ولا قدر اتكلم و ا ل ج ا ب خالي و ت ج ن ي يسبح المجنون

「いいよ خلا و ا مديون